جهدنا شغلنا ولا نصر على ما أذيننا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى فأوحى إليهم ربهم لنهلك النظالين ولنسلنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وقابكم جبار عميد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع وليد وَمِنْهُ وَرَاعِهِ عَذَابٌ غَليِّبٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصٍ لَا يَقُدرُونَ مِنْ مَا كَسَبُوا عَلَى شيء. ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعيدُ